فَنارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَا هُمْ فَلَا نَصْرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون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 كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميلا فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من غرورك قالوا قالوا الذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهِمْ هُدَى زَادَهِمْ هُدَى وَآتَاهِمْ تَقُوَاهِمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُ بَغْتًا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَامْ فقد جاء أشراطها فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله سَوْفَ فِي النَّذَن بِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْكَنَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فإذا أُنزلت سورة محكمة سورة محكمة وذكر فيها القتال رأى الذين في قلوبهم ما رضوا ينظرون إليك يَوْمَ يُرْمَىٰ فِي النَّارِ كَنَهْرٍ مُّغْشِيٍ عَلَيْهِم مِّنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ هُمْ تَاعَةٌ طَغَوْا مَأْسَىٰ فَإِذَا زُلْزِلَ الْأَمْرُ فَلَوْنَّ صَدَقَ اللَّهُ فَلَوْنَّ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ هُنَالِكَ نَكَالٌ مِنَ اللَّهِ اصمهم وعماء ابصارهم افلا يتجبرون من قران ان على قلوب اقفالها